وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم قَالَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم وأنتم لها كريون.